بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 تَوَجَّدْنَاهَا مُلِيَّةَ حِرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ لَنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا